ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم بعنثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أذراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين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 قلبو إلى أهلهم قلبو فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون وما أرسلوا عليهم حافرين بل يوم الذين آمنوا من الكافرين يضحكون على الأراءك على الأراءك يضرون يضحكون على الأر الكفار ما كانوا يفعلون